السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأفضل الكتب على الاطلاق وأعظمها هذا الكتاب كتاب ربنا جل جلاله هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جل جلاله هذا الكتاب العظيم هو الفصل ليس بالهزل هذا الكتاب فيه خبر من قبلنا وفيه نبأ من بعدنا وفيه حكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به سعيد واجر من عمل بما في هذا الكتاب سعيد في الدنيا واجر في الدنيا والاخره سعيد في الدنيا وتنعم في الاخره واجر في الدنيا وفي الاخره هذا الكتاب العظيم فيه المنهاج منهاج السعادة الذي ضمن الله جل وعلا لمن التزم به السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة فمن اتبع هدايا اتبع المنهج الذي في هذا الكتاب العظيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشه ذا في الدنيا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اتتك آياتنا يبقى سبب السعادة في الدنيا والبعد عن الضنك وسبب النجاة وسبب النعيم في الآخرة الالتزام بهذا الدستور المبارك وهذا الكتاب الذي فيه كلام ربنا جل جلاله أقرب الناس لرحمة الله من يتنعمون بسماعه هذا الكتاب فاستمعوا إليه وانصتوا لعلكم ترحمون أقرب الناس لرحمة الله هم من يدمنون قراءة سماع هذا القرآن العظيم هذا القرآن العظيم قراءه حرف منه بحسنة والحسنه بعشر أمثالها قال نبينا صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كل حرف من هذه الحروف قراءته بحسنه والحسنة بعشر أمثالها تعلم آية من هذا الكتاب قراءة آية من هذا الكتاب خير من الدنيا وما في هذا ليس؟ من عندنا إنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فلا ان يغدو أحدكم فيتعلم أو يقرا آية خير له من ناقه واثنتان خير له من اثنتان وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربع خير له من وأخير له من اعدادهن من الخير من ذلك هذا كتاب ربنا جل وعلا الذي أمرنا الله جل وعلا بقراءته وبتدبر آياته وبالعمل بما فيه فلا تدبرون القرآن هذا الكتاب الذي لو أنزل الله جل وعلا ما فيه من الآيات لرأيت على جبل أصم صخر قال لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله هذا القرآن العظيم يشفع لأهله يوم القيامة يشفع لأهل يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القامة إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل هذا الكتاب هذا القرآن العظيم ولعلنا نقف مع بعض ذلك فيما يبسط إن شاء الله ويريد أن يكون لنا إن شاء الله ونوافعنا مع كتاب ربنا ونسألوا أن ينفعنا بهذه الوقفة وقفت يسيرة مع بعض آيات من كتاب الله جل وعلا هذا القرآن في حوالي 31 آية حوالي 31 آية بتبدأ بقول الله تعالى ألم ترى ألم ترى بمعنى ألم تعلم الرؤية المقصودة في هذه الكلمة هي رؤية القلب إذا قال الله جل وعلا شيئا فقد رآه المؤمن رآه بقلبه حتى وإن لم يره بعين لكنه يوقن به إذا أخبر الله عن شيء فإن المؤمن يراه ألم ترى ألم يصل إلى علمك ألم تعلم بخبر كذا وكذا هذه رؤية يرى المؤمن بقلبه فيها ما أخبر به رب العالمين حوالي واحد آية تبدأ بهذه. الكلمات ألم ترى ويأتي بعدها في الآية شيء فيه كثير من العجب في أشياء كثيرة تحتاج للتأمل والتدبر يعني أعطيك بعض الأمثلة ونقف إن شاء الله فيما يستقبل كل مرة وقفة يسيرة مع آية من هذه الآيات نسأل الله أن يجعلنا جميعا مما يستمعون القول فيتبعون أعسنا مثلا في كتاب الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خرجوا لي حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هم خرجوا لشيء فقابلهم عكس هذا الشيء في تامل الآية أشياء وأشياء قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار أناس أعطاهم الله نعمة فالأصل ان يكون مقابل النعمة الشكر والاعتراف والعمل فيها بما يرضي الله لكن يكون مقابلة النعمة بكفران النعمة ألم ترى الا تعجب ألم يصل إلى علمك ألا تعجب من أمر هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار أي أخرى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك لما ربنا جل وعلا أعطاه ووسع عليه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في رب أن اتاه الله الملك آية أخرى قال الله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد سبحان الله ألم ترى ألا تعجب لهذا الخبر وهذا النبأ العظيم آية أخرى قال الله جل وعلا ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يأخذ من هذا لهذا ويطول الليل ويقصر النهار ويطول النهار ويقصر الليل وغير ذلك آيات الليل والنهار يعملان مستمرا في العمل لا يتوقفان كان بعض السلف يقول يا ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما إلحى الليل والنهار ما بيتوقفوش فالليل والنهار آيات من آيات ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر آية أخرى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ناس بتتعرض لأشد ألوان وأشد أشكال العذاب طيب نرد على هذا العذاب يا رسول الله نرد عليهم الصاع بصاعي لا كفوا ايديكم لم يحن الوقت البع... لم يحن الوقت بعد للرد لسه ما جاش امر بالرد ومن يعمل ايه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه هذه مرحله ايه من ورائها ومن وراء تدبرها اشياء عجيبه وتربيه للمؤمنين الم ترى ألا تعجب ألم يصل إلى علمك ألم تنظر في أحوال هؤلاء إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هيا أخر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألا تعجب لخبر هؤلاء ألم يصل إلى علمك هؤلاء أنت ما شفتش ماذا حدث لهؤلاء أعجب لأمر هؤلاء وتدبر في آيات الله, في آيات الله. الشاهد أيها الأحبة الكرام هذا القرآن هذا الكتاب العظيم أعظم الكتب على الإطلاق يحتاج منا إلى الكثير والكثير من التدبر ومن التأمل ان شاء الله فيما يستقبل في كل مرة في حوالي 31 آية في هذا الكتاب العظيم الكريم تبدأ حوالي 31 آية تبدأ بقول لا جل على ألم ترى؟ ويأتي بعدها شيء يحتاج للكثير من التدبر والتأمل ويحتاج لوقفة بل لوقفات ففي كل مرة إن شاء الله نقف وقفة يسيرة في كلمات وإشارات حول معاني هذه الآيات نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن نعم إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين هذا الكتاب يرفع الله به اقواما ويضع به آخرين أهل هذا القرآن أهل الله وخاصته نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يشفع فينا القرآن وأن ينفعنا بما في القرآن اكتفي بهذا القدر وإلى وقفة إن شاء الله مع آية من آيات كتاب ربنا نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته